بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا عدوا وادوا صلوا لياتم قون تلقون إليه بالمعوذة وقد كفروا وقل كفروا بما جاءكم من الحق يقرعون الرسول وإياكم أن تؤمن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 ويبسقوا إليكم أيديهم وألسنتهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكرون لن تنسعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة نفسه بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم نشوة حسنة في إبراف إذ قالوا لقومهم إنا براءء من ثم ومن ما ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبر من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك آربنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحسين